السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وآسيات عملنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سنتناول إن شاء الله مع حضراتكم سلسلة هي تلخيص تلخيص التفسير أو المسمى بتذبّر القرآن. كما تعلمون أن المقصود من هذه السلاسل تدبر القرآن كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالسبب الذي أدى إلى عدم حفظ الكثير من القرآن هو أنه لا تدبر القرآن أحد الأسباب كذلك إعراض كثيرين عن تلاوة القرآن كذلك عدم تدبر القران لان الإنسان طبعا عمره ما هي... هيتابع شيء او هيحفظ اي صي... شيء او هيقرا شيء الا اذا فهمه فكانت هناك حاجه ماسه لكل منا لان نفهم القران ونتدبر القران حتى نقراه في الصلاه او في النوافل او في قيام الليل او في تراويح رمضان او التهجد في رمضان او استحضار الايات عند الحاجه كالتعرض لموضوع فقهي أو حواري أو خلافي أو عند الابتلاءات فالإنسان مننا بيكون في حاجة مستة إلى أن يستحضر الآيات ولا سيما إذا كان يفهمها ويتدبره أيضا الإنسان لما بيسير في طريق أو منفرد أو مع أشخاص ويخشى الفتنة فيريد أن ينشغل بالقرآن لأن الثواب وينجو من الفتن والعقاب نسعد العفو والعافية ولكن ما في جوفه شيء من القرآن إلا الفاتحة أقوله الله أهضر المعزتين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا يا رب العالمين أيضا الورد اليوم المفترض أن الانسان منا يقرأ جزء يومين ولكن للأسف الشديد كم من إنسان منا ضيع من ثواب نظرا لأنه لا يحفظ القرآن أو لا يفهم القرآن أو لا يدري عما عن القرآن شايفك أنه يقرأ أو فهذا التفسير إن شاء الله غني لكل قارئ وباحث ان شاء الله هو هنبدا بسلسله الملخصه بحيث ان احنا ناخد اكبر كم وبعد ذلك ان شاء الله نأخذ سلسله مطوله يعني هيبقى ده مختصر هنحاول نختصر ان شاء الله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طبعا قبل البدء في القران نستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم والاستعاذة كما تعلمون الاستعاذة كما تعلمون اي اعوذ اي اعتصم بالله من الشيطان الرجيم اعتصم بالله من الشيطان الرجيم او الجا او الوذ او احتمي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم والشيطان كما تعلمون مشتق من شطان يعني اذا بعد وبعيد عن كل خير وبعيد بطبعه عن طباع البشر أو ممكن نكون يكون مشتق من شاطع لأنه مخلوق من نار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والرجيم كما تعلمون فعيل على وزن فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن كل خير كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين طيب الفاتحة وهي مكي أسماء الفاتحة سبعة الفاتحة أم القرآن أم الكتاب السبع المثاني الشفاء الصلاة الحمد كل هذه أسماء للفاتحة طبعا مش هنخش في التفاصيل احنا هناخد المعاني الإجمالية للأدخال الإمكان حتى دي هتكون يعني زي اداره المهدية كده طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معنى باسم اي ابتدئ بكل اسم لله تعالى لان لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الاسماء الحسنى او اتبرك ببعض من اسماء الله الرحمن الرحيم اما الله الله هو المالوه المعبود المستحق لافراده بالعباده لماذا لانه اتصف بصفات الالوهيه وهي صفات الكمال الرحمن اسم عام في جميع انواع الرحمه يختص به الله سبحانه وتعالى اما الرحيم هو خاص بالمؤمنين فقط كما قال تعالى في سوره الاحزاب وكان بالمؤمنين رحيما فضل البسمله بسم الله اوان اذا تعثرت الدابه حريص بداوود عن ابي المليح عن رجل قال كنت رضيح النبي صلى الله عليه وسلم فعفر الدابه فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فانك اذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول ايش الشيطان بقوتي ولكن قل بسم الله فانك اذا قلت ذلك تعصاغر حتى يكون مثل الذباب ابن كثير قال فهذا من تاثير بركه بسم الله ولهذا تستحب في اول كل عمل وقول تفتح حاجه تبدا حاجه بسم الله بسم الله بسم الله ايضا تستحب في اول الوضوء لحريس ابن ماجه حريس ابي سعيد الخدري لا وضوء لقرانه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وطبعا النفي هنا نفي الكمال وليس نفي الاصل ايضا تستحب عند الاكل تستحب عند الاكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معروف يا غلام سم الله وكل وعمر بن سلمة عمر بن ابي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ايضا المخمربات تستحب عند الجماع عن ابن عباس ان الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره وهذه أربع فضائل للبسملة بسم الله طيب بالنسبة فضائل الفاتحة حريس مسلم قال أبشر بنوريني أبشر بنوريني اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتح الكتاب وخواتيم وصوره البقره لن تقرا بحرف منهما الا الا اعطيته ايضا من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج خداج يعني سلاسا يعني غير تمام اعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد اولا هو الثناء على الله بصفات الكمال الدائرة بين الفضل والعدل فله الحمد الكامل لجميع الوجوه والرب يعني المربي أو المالك المتصرف أو السيد أو القيم أو المنعم أو المدبر أو المصلح ولا تستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة يعني لو أنت عايز توصف حاجة رب البيت تقول رب البيت رب كذا وكذا لكن الرب كلمة الرب كذا بالالف واللام لا تقال إلا لله والعالمين جمعوا عالم هو كل موجود وهو كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى والعالم طبعا كما تعلمون كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعام عليهم بالنعم العظيم طيب رب العالمين وتربية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان عامة وخاصه عامة لجميع المخلوقين برزقهم وهدايتهم وخلقه إياهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا أما الخاصة فهي تربيته لأوليائه فيربيهم بالايمان ويوفقهم له سبحانه وتعالى ويكمله لهم ويدفع عنهم ايضا الصوارف والعوائق الحائله بينهم وبينه كما تعلمون ربنا سبحانه وتعالى يوفق اهل الخير للخير يعني يوفقنا مثلا للدروس يوفقنا للصدقه يوفقنا للصلاه يوفقنا للزكاه ويصرف عنا الصوارف والعوائق التي تنقص من الايمان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وأنهى ويثيب ويعاقب ويتصرب بمالكه بجميع أنواع التصرفات سبحانه وتعالى ده معنى كلمة مالك من اتصف بصفة الملك الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء فمن آثار هذه الصفة لأنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب فهو مالك ويتصرف في ملكه كيف يشاء لكن لما نقول مثلا مالك الدار ده بيبقى ملك مؤقت ملك مؤقت، أو الملك فلان ده ملك مؤقت هيقعد سنة اثنين ثلاثة عشر عشرين ستين سنة حتى وبعد كده هيزول من الملك سبحان الله يوم الدين يوم القيامة ويوم الجزاء والحساب يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها كما قال تعالى إنا لمدينون أي مجزيون محاسبون فهو يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب إياك نعبد وإياك نستعين أي إياك نخصك وحدك بالعبادة ونخصك وحدك بالاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. قدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص أي طبعا الاستعانة جزء من العبادة واهتماما بتقديم حقه سبحانه وتعالى على حق عبده أيضا هناك لطيفة من المطاب جميلة جدا يعني ربنا يقول إياك نعبد وإياك نستعين فبيعلمنا أن إحنا يقول إياك نعبد وإياك نستعين ألطف من إياك أعبد فالإنسان مننا بيستحي أنه يقول مثلا أنا أعبد لكن يقول إيه نحن نعبد فلذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين يبقى هذه الطف في التواضع من إياك أعبد لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله طيب أما العبادة اسم جامع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ده تعريف العبادة سواء من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة طب الاستعانة معناها هي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودرفع المضار الثقة به سبحانه وتعالى في تحصيل المنافع ودفع المضار القيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاء من جميع الشروط من أين تأخذ العبادة تأخذ عن الله وعن رسول الله أيضا بتكون يخصب بالعباده وجه الله سبحانه وتعالى فبهذين الامرين تكون عباده اهدنا الصراط المستقيم اي اهدنا ادلنا وارشدنا ووفقنا وجعلنا اهلا للصراط المستقيم وهنا عندي معناه هدايه الارشاد هدايه الارشاد والدلاله اما الصراط المستقيم يا جماعه بها اربع اقوال يعني الصراط المستقيم يعني الطريق الواضح ان يصل سبحانه وتعالى الى جنته الذي لا وجاجه فيه المتابعه لله ورسوله الحق او الصراط اللي هو الإيه؟ الاسلام كل هذه معاني للصراط المستقيم طبعا الذي لا وجاجه فيه المستقيم يعني معناه الذي لا وجاجه فيه يوصل الى المطلوب بأقصر طريق ممكن فده معنى المستقيم بالمناسبة الهداية نوعان هداية الإرشاد والبيان والتوفيق وحياة التوفيق طيب صرع الذين أنعمت عليهم يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هم المذكورون في سورة النساء كما قال تعالى وليك ومن يضع الله الرسولا فأولئك ما علدين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير يعني غير صراط المغضوب عليهم اللي هم عرفوا الحق عرفوا الحق نسال الله سبحانه وتعالى عفو العافيه وتركوه كاليهود ونحوهم حبيب محمد هنا الشيخ السعدي قالها الله الله يرحمه قال ايه الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود وغير سلطة المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم طبعا الفطرة فسر جدا علمت الحق وتركه وتركت هذا الحق مثل اليهود وغير سلطة الضالين مثل النصارى لماذا يا جماعه طبعا النصارى فقدوا العلم عملوا بلا علم اما اليهود ففقدوا العمل وعلموا علموا ولكنهم فقدوا العمل ولكن النصارى لم يعلموا ولكنهم عملوا ولكن طبعا بلا علم طيب هذه الصوره تضمنت انواع التوحيد الثلاثه الربوبيه يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى رب العالمين والالهيه وتوحيد الالهيه افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده يؤخذ من لفظ الله ومن قوله سبحانه وتعالى اياك نعبد توحيد الاسماء والصفات كما تعلمون هو اثبات صفات الكمال لله تعالى التي اثبتها لنفسه واثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه وقد دل على ذلك لفظ الحمد فضمرت إثبات النبوة كما في قوله سبحانه وتعالى إهدنا الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة فاستنبط العلماء إثبات النبوة من إهدنا الصراط المستقيم وضمرت إثبات الجزاء على الأعمال كما في قوله تعالى مالك يوم الدين وان الجزاء يكون بالعدل لان الدين معناه الجزاء بالعدل ايضا تضمنت اثبات القدر وان العبد فاعل حقيقه خلافا للقدريه والجبريه بل تضمنت الرد على جميع اهل البدع كما في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم لانه معرفه الحق والعمل به وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك طبعا زي ما شبع كان شاء الله مذهب القدرية ومذهب الجبري وضمرت إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى واستعان به سبحانه وتعالى في قوله إياك نعبد وإياك نستعي استحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين يعني معناه يا ربي استجب اللهم استجب في حديث لمهاجه عن اشرد الله عنها انها قالت قال صلى الله عليه وسلم ما حضرتكم اليهود على شيء ما حضرتكم على السلام والتامين هنا التامينهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته